يا عِلِّ المَلَائِكَةِ رُسُلٌ أُولِي أَجْنِحَتِ مَثْنَى وَتُلَّى يزيد في الخلق ما يشاء ما يملك فلا مرسل لهم من بعده وهو العزيز القليم يا أي أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنا بكون وإن يكذبك فقد خذبت رسل وَإِلَّا الْلَّهُ بِتُرْجَاهُ الْأُمُورُ فلا تغروا النفل Zene Uh, -huh. uh -huh. الذين كفروا لهم عذاب شديد don't stop. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم NAMASTE ang the review na طوب اللي لتبتغوا من طوب اللي ولنكم تشكروا وما يستوي البحر 36 Amen. Yeah. بخلح جدير وما ذلك على الله <تصفيق> Well, no. tanza ka pa na taza ta ni na ولو ذل ولا حرو وما يتدو الأحياء ولا الموات إن الله Inna Allah Why قَيَبًا شَيْرًا وَلَا من وَإِنْ مِنْ أمة na ta pa We'll <laughs> الذين vi كتاب الله kita ta lahiwa pamos wala Aztán no, no. Vám موفيدا من عبادنا ممن ظلمنا في غي ومن való.